118. والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا 119. إنهم يرونه بعيدا 110. ونليه قريبا يوم تكون السماء كالمهل 111. وتكون الجبال كالعهن 112. ولا يسأل حميم حميما 113. يبصرونهم 114. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُجِيه كَلَّ إِنَّهَا لَضَعَ نَزَاعَةٌ لِلشَّوَاءِ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّ وَجَمَعَ فَأُوْعَى إِنَّ لِلْإِنسَانِ خُلِقَهُ لُوَعَى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 119. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 110. والذين هم بشهادتهم قائمون 111. والذين هم على صلاتهم يحافظون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 ما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إننا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.